السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وتذب ذديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو موعدنا مع اغتنام عظيم الأجر في أفضل أيام العمر وأفضل أيام العمر هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نسأل الله أن يخرجنا منها إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نسأل الله ان يعيننا فيها وفي سائر أيامنا وليالينا على ذكره وشكره وحسن عبادته ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد أيها الأحبة الكرام الناس في هذه الدنيا مسافرون جميع الناس في هذه الدنيا مسافرون ينطلقون من المحطة الأولى وهي محطة المهد من ساعة الميلاد <تصفيق> ينطلقون وطريق سفرهم هذه الدنيا ومدة سفرهم هو العمر بأيامه ولياليه بساعاته ولحظاته وثوانيه ودقائقه وإذا مرت مدة العمر وصلوا إلى المحطة التي يحط الجميع فيها وهي محطة اللحد نسأل الله أن يحسن خواتيمنا وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين فإذا وصل الجميع بعد انتهاء مدة السفر إلى محطة اللحد والقبر، فإن الوطن الذي يسكن فيه الجميع إما أن يكون جنة أبداً وإما أن يكون نار ابدا نسأل الله أن يجمعنا في جنته وأن يجيرنا من عذابه إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه، والعبد. من ساعة ولادته يسير إلى أجله والعبد من ساعة بعث الروح فيه يسير إلى ربه كل يوم يمر من حياته هو بمثابة خطوة يقترب بها من أجله الذي قدره الله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان ونعم الله جل وعلا على الناس لا تعد ولا تحصى لكن الملاحظ المشاهد كما يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك نعمتان على وجه الخصوص تبين وتتضح وتظهر فيهما خسارة كثير من الناس يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما أي خاسر فيهما كثير من الناس المغبون هو الذي يبيع النفيس الغالي بلا شيء أو بالذي لا قيمة له ولا وزن له هذا يقال عنه مغبون لما يكون إنسان لديه شيء له قيمة ويدفعه ليأخذ مكانه شيء لا قيمة له أو لا وزن له أو يأخذ في مقابله الثمن الزهيد اليسير الذي لا يذكر إنما يقال إن هذا إنسان مغبون يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون أي خاسر للأسف الشديد فيهما كثير من الناس وما هما تلك النعمتان التي تظهران فيهما أو تظهر فيهما الخسارة الواضحة قال الصحة والفراغ أجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحة من أعظم النعم على الإنسان من أعظم نعم الله جل وعلا على الإنسان العافية الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى لا يعرف قدر العافية وقدر الصحة إلا من تضعف عافيته أو يقل تقل قوته ويفقد الكثير من هذه العافية لذا فمن دعاء المؤمنين اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية نعمتان مغبون أي خاسر فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون تبين خسارته ويتضح أنه غبن وخسر وبذل صحته فيما لا يثمن ولا يغني من جوع لما يأتي عليه الوقت يقول يا ليتني فعلت كذا وأنا في صحتي. يا ليتني فعلت كذا وكذا وأنا قادر يا ليتني أستطيع أن أفعل كذا وكذا قد حرمت منه لأنني لا أقدر عليه الآن جرت بي الأيام وقلت عندي الصحة وقلت عندي العافية يا ليتني فعلت كذا لما كان عندي القدرة والصحة والعافية كثير من الناس وعنده هذه العافيه وعنده هذه القدره وعنده هذه الصحة يفرط فيها يقول من العام القادم ان شاء الله اجتهد في رمضان اجتهد في العشر الاواخر من في العشر الاوائل من شهر ذي الحجة فاذا أتى عليه عام وحال بينه وبين الاجتهاد في ذلك حائل الضعف حائل الضعف ندم وقت لا ينفع الندم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراء والله إني لأعرف لا واظنك تعرف أخي الحبيب كثير من الناس يتمنى يتمنى أن لو أنفق جميع ما يملك في مقابل أن يتمكن من وضع جبهته على الأرض يتمنى أن يسجد لله وتعرف وأعرف كثير من الناس يتمنى أن يقوم في الصلاة وهو عاجز عن ذلك لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا ويندم على أيام تكاسل فيها عن الصلاة مع وجود القدرة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل جلاله من العجز والكسل العجز عند الانسان ما يكون عنده القدرة ما يكون عنده القدره على فعل اشياء والكسل عنده القدرة لكنه متكاسل لكنه متكسف لا بالله من العجز ونعوذ بالله من الكسل عن فعل الصالحات نعوذ بالله من الكسل عن فعل الصالحات ونعوذ بالله من العجز عن فعل الصالحات نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كم وكم من المسلمين ومن المسلمات يتمنى أن لو يستطيع أن يصوم يوما في سبيل الله يعني يسمع أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين قريب لكنه ضعف عن ذلك كثير من المسلمين ضعف بصره يتمنى أن ينظر في المصحف ليقرأه أحرف وكلمات والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها لكنه ضعف بصر وضعفت قوته وحال بينه وبين فعل ذلك ضياع ذلك وفقده وندم على تكاسله حال كانت عنده القدرة نعمتان مغبون تأملوا في هذا الحديث جيدا. مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ هنا بمعنى العمر الأيام اللحظات عمر الإنسان محدود عمر الإنسان في هذه الدنيا محدود بالساعات بالدقائق بالثواني باللحظات بالأنفاس, بالأنفاس. كان هناك بعض السلف يقول يا ابن آدم يا ابن ادم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما ثاني كان بعض السلف رضي الله عنهم يقول يا ابن ادم يا ابن ادم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما آيتان من آيات الله آيتان عظيمتان من آيات الله والليل والنهار مستمران لا يتوقفان ليل يتبعه نهار ونهار يعقبه ليل وهكذا لا يتوقفان يعملان يا ابن ادم الليل والنهار يعملان فيك ماذا يفعلان في ابن ادم ينقصان من عمره ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار وهما لا يتوقفان فمن أدرك ذلك ووعاء لا ينبغي أن يتوقف ينبغي الا يتكاسل وأن ينتهز الفرصة إذا أحياه الله وأكرمه لمثل هذه الأيام الفاضلات ولمثل هذه الليالي المباركات ينتهز ليغرس لنفسه فيها عمل صالح يفرح به يوم لقائه بربه عز وجل الليل والنهار يعملان لا يتوقفان يعملان فيك فاعمل فيهما إذا كان الليل يمضي ولا يتوقف فافعل فيه خيرا إذا كان النهار يعمل ولا يتوقف والليل يعقبه نهار والنهار يتبعه ليل فاعمل في النهار خيرا وعمل في الليل خيرا فاعمل فيهما اذا كان هما لا يتوقفان فاعمل فيهما بعض السلف ايضا رحمة الله عليه الحسن رحمه الله الناس قال لو قف أريد أن أكلمك يعني وكأنما بان وظهر للحسن الحسن رحمة الله عليه إن هذا الرجل سيتكلم في كلام لا طائل من ورائه ولا فائدة من ورائه فقال قف أكلمك فقال له الرجل أوقف الشمس لو أنت عاوز نوف معك نص ساعة ساعة أكثر أقل زي ما الناس بتقول كذا نضيع وقت او نتكلم وخلاص هو الكلام بفلوس زي ما الناس بتقول اوقف الشمس لو انت تستطيع ان تجعل الشمس تتوقف ولا تحسب هذه الساعة من عمري ولا تنقص هذه الساعة ساعة من عمري اقف اقف معك اكلمك لكن هذه الساعة محسوبة هذه الساعة التي ستمر ستنقص من عمري ساعة قال له اوقف الشمس عاوزنا نوقف نتكلم في كلام لا فائدة من ورائه لا من ورائه لا مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية اوقف الشمس يبقى وقف عداد العمر الذي لا يتوقف وهذه اللحظات وتلك الساعات فالليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما و أفضل من كل ذلك كلام ربنا جل جلال الله يقول ربي وحق القول قول ربي حكاية عن بعض أهل العذاب نسال الله ان يجيرنا من العذاب يقول الله جل وعلا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل احنا دلوقتي عرفنا ايمة الدنيا وايمة الايام والشهور والاسابيع اللي كنا بنضيعها ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اخرجنا من هذا العذاب نعمل صالحا مش هنعمل الكلام اللي احنا بنعمله مش هنضيع اعمرنا فيما لا طائل من ورائه فيكون الرد الشديد اولم نعمركم مش أنت عشت ثلاثين سنة اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اولم هو وأنت مش عشت أربعين سنة مش أنت عشت خمسين سنة يا ها. 30 سنة خمسين سنة لا ستين وسبعين ومئة عام كأنهم يوم يرونها الغافلين لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنه عاش ساعة في أول النهار أو ساعة في آخر النهار ولكن هي ثلاثون عاما يسأل عنها كلها هي أربعون، خمسون، ستون، سبعون عاماً أولم نعمركم أنتوا بتقولوا دولاتي نرجع ونشتغل طب ما كانت معكم الفرصة سنة واثنين وثلاثه واربعه وعشرة رمضان واثنين وثلاثه وذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وكان معكم سنوات وأعوام أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر عشتم أيام الفطن فيها يتذكر وينتبه وجاءكم النذير من تمام رحمة الله بنا أن يبعث لنا من يذكرنا اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ممكن النذير ده يكون واحد يفكرني يقول لي خلي بالك الان بتجري الحق اعمل اي حاجه لاخرتك وممكن يكون النذير ده موقف حصل واحد صاحبي عمل حادث او مات او مات من غير سبب أو مات هو صغير او الموقف الفلاني أو الحاجه الفلاني ضاعت من الفلان او الدنيا تبدلت وتبدلت الأحوال بفلان وفلان مواقف عبارة عن نذر وتذكير من الله المفروض للإنسان يقف أمام هذه المواقف ويراجع حساباته يقول الدنيا لا قيمة لها وسريعا ما تتبدل والأيام دول وترفع ويا الله جل وعلا يرفع فيها من يشاء ويخفض فيها من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء مواقف اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ممكن يكون النذير خطبه اسمعها شيخي يذكرني واحد صاحبي يكلمني واحد أريبي يكلمني واحد مريض ازوره فاسمع منه كلام يخليني المفروض ان انا لو منتبه ان انا اعمل وان انا اتمسك وان انا اراجع حساباتي ممكن يكون النذير بعض الشعر يشيب في رأسي أو في لحيتي. مهدى نذير ده معنى إيه؟ معنى اللي بتجري وبتمر ولابد ان أنا ألاقع حساباتي واستمسك بي اللي عمري واستفيد وأغرس فيه على قد ما أقدر من الخيرات علشان لما يوم القيامة اخذ كتابنا سأل يعطينا كتبنا بأيماننا اطير في ارض المحشر ها امقراو كتابي تعالم بصم بصلاتي وده صيامي وده ذكري وده دعائي ودي صلتي للارحام وده بري بالوالدين وده احساني للجيران وده كفي أذى عن المسلمين وده اصلاح بين المتخاصمين وده ها امقراو كتابي لكن اللي ما عملش حاجة وضيع عمره وضيع ساعاته وضيع ايامه هيقولهم تعالوا شوفوا إيه نسأل الله السلامة والعفو والعافية طالب الجنة اللي عاوز الجنة طالب مرضاه الله اللي عاوز ربنا جل وعلا يرضى عنه بيغير علواته بيخاف على ايامه بيخاف على ساعات عمره لأن الساعة اللي بتمر دي بيتناقص من عمره ساعة كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما من يوم ما من يوم ينشق فجره يبدا يوم جديد الا وينادي خلي بالك من الكلام ده كويس جدا الكلام ده وفكر فيه ما من يوم ينشق فجره الا وينادي يا ابن ادم انا خلق جديد انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فغتني مني فاني ان ذهبت لا اعود اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني ما من يوم ينشق فجره يبدا الا وينادي يا ابن ادم انا خلق جديد خلي بالك إن كل ساعة مش كل ساعة والله ولا كل دياء ولا كل الثانية كل نفس بيتردد في صدرك دي فرصة دي جديدة ونعمة من ربنا بيعطيك فرصة إن أنت ترجع إلى الله ما هي اللحظه دي ممكن انت فيها تقول سبحان الله تقول الحمد لله تقول لا إله إلا الله توضع في ميزانك تطيش معها الصحائف ولا يثقل مع اسم الله شيء فما من يوم ينشق فجره الا وينادي ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني استغل اليوم ده والساعه دي زي ما قلنا قبل كده المصحف الصفحة منه فيها 15 سطر السطر تقريبا 30 حرف في المتوسط كده بيبقى زيادة أو بيبقى أقل وفي الأغلب بيبقى زيادة 30 في 15 يعني حوالي 450 حرف بتقرأ الصفحة دي في حوالي ديئتين 3 دقائق 10 دقايق دقايق يعني طبعا من أضعف الناس قراءة هي في 10 دقائق ربعمية وخمسين حرف لو الحرف في ذيتين في ديتين أو خمس دقائق, دقائق يعني ربعمية وخمسين حسنة قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحسنة بعشر أمثالها يعني ربعمية وخمسين حرف في خمس دقائق, في 5 دقائق بربعمية وخمسين حسنة في عشرة أربعة تلاف وخمسمائة حسنة في دقيقتين أو في ثلاث دقايق هو مش ممكن الإنسان يجي عليه يوم القيامه لحظة تستوي كفة الحسنات مع كفة السيئات ويحتاج حسنة علشان ينجو يحتاج أنه يرجع للدنيا جزء من الثانية يقرأ حرف من المصحف أو يقول الحمد لله أو يقول استغفر الله جزء من الثانية سبحان الله وخلي بالك من قطاع الطرق خلي بالك من اللي بيضيع عليك عمرك وبيضيع عليك ما ينبغي أن تستفيد منه لا سيما مواسم الخير الخيرات ويوم يعض الظالم على يديه في الدنيا لما بتشوف إنسان بيشتد به الغيض والحنق والندم على شيء معين ممكن يعض أصبعه لما يكون بقى إنسان بيعض على يديه إذا هذا إنسان تملك منه الندم والغيظ الغيظ على ما فرط فيه ويوم يعض الظالم ظلم نفسه على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يريتني ما ضيعتش ولا ساعة ولا لحظة ولا يوم يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يريتني ما صاحبتش فلان ليه قال لقد أضلني شغلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنساني خذولا دقات قلب المرء قائلة له رحم الله من قال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني الحياة عن عن دقائق وثواني دقات قلب المرء الدقات اللي شغاله على طول دي في قلب الإنسان كأنها بتقول له إن الحياة دقائق وسواني الديال اللي أنت بتضيعها من عمرك الثانية دي من عمرك ربما تندم عليها دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني يعني فارفع لنفسك فالذكر للإنسان عمر ثاني خلي لك عمر بعد عمرك <تصفيق> إزاي؟ بالذكر الحسن لما تيجي سيرتك فلان وفلانه وفلان وفلان, وفلان, وفلان يقولوا الله يرحم ربنا يرحم كان بيعمل وكان وكان, وكان انسان وصفة دقة قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر ذكر الحسن للإنسان عمر ثاني. سيب حاجات تخلي الناس بعد ما يتوقف عملك لعدت بتصلي ولا بتصوم ولا بتعمل خلاص انقطع عملك تلهج السنّة بالدعاء لك، فالذكر للإنسان عمر ثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم او عن علمه ماذا عمل فيه الفضيل بن عياض رحمه الله كان من أئمة الدنيا في الفضل والعلم والزهد والورع من أئمة التابعين لقي رجلا مرة فقال له قال الفضيل رحمه الله كم عمرك؟ قال الرجل ستون عاما عندي ستين سنة قال الفضيل منذ ستين عاما وانت تسير الى الله بقالك ستين سنه ماشي علشان توصل لربنا يوشك ان تصل لان تاردت توصل فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون قال له الفضيل فهل تعرف معناها انت عرفي عليه ان لله وانا اليه راجعون قال نعم انني لله عبد وانني اليه راجع هروح فين هرجع يا قال فمن علم انه لله عبد وانه اليه راجع فل للسؤال جوابا اذا عرفت ان انت عبد لله وان انت كده كده راجع وهتقف بين ايدين ربنا وانك مسؤول فعد للسؤال جوابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك قبل ما تموت والموت جاي جاي لكل مخلوق فاغتنم الحق اعمل خير قال اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغرك ما تشعر بكرة إلا يشغلك فالنهاردة الليلة مش بكرة مش كمان ساعة اعمل خير دلوقتي اعمل خير دلوقتي اغرس لنفسك خير زود حسنات استغفر اقرأ قرآن ادع ربنا قم صلي ركعات اعمل اي خير وما أي وما ايسر ذلك لا يفتر لسانك عن ذكر الله اغتنم خمسة قبل خمس حياتك قبل موتك فراغك قبل شغلك شبابك قبل هرمك وانت لسه بتجري في بدلك العافية استغل ذلك وصحتك قبل سقمك ففيش حد حيفضل طول عمره في نفس القوة لا هيجي وقت عليه قوته تضعف استغل ده على ما تندمش وتقول يا ريتني وانا كنت آذى كنت وكنت وكنت وكنت, وكنت وغناك قبل فقرك لو قادر تتصدق كل يوم بيغني تاجر مع الله ان العبد اذا تصدق بعدل تمره تمره او ما يساوي التمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها يثمرها وينميها ويكثرها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله يعني كان عنده مهر صغير بيربي بيعتنبي بيأكله بينظفه حتى تصير كالجبل التمردي دي كأنها جبل تلقاها يوم القيامه فلو تقدر كل يوم تتصدق بجنيه بجنيه ما تكسلش حتفرح بيوم الايام كأن هذا الجبل من الحسنات ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يبقى الجني بسبعة لا في كل سنبلة مئة حبة الجني بسبعمية لا والله يضاعف لمن يشاء ألف ربعمية لا والله واسع عليك يعني بدون حساب هكذا التجارة مع الله هكذا التجارة مع الله يا من علمت أن عمرك محدود وأن لله عبد وأنك لله راجع اغتنم ما أعطاك الله من الخير ومن العمر ومن الفرص التي قد لا تعود نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسأل الله أن لا يخرجنا من هذه الأيام ولا من هذه الدنيا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نسأل الله الذي جمعنا في هذه الساعة على ذكره وطاعته أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين. وأن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أحبكم في الله أكتفي بهذا القدر إلى لقاء في ليلة مقبله إن شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته